لا شريك له وأشهد أن محمد عبده هو رسوله. يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفسهم واحدة وخلق منها ذولها وبسألهم هم رجالا كثيرا ونساء وتقول الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطأ الله ورسوله فقد فاذ فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعده إخوتي الكرام مازلنا مع سورة الرأت مع كتاب ربنا جل في أولا عندما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاك من فشعر الإيمان من أراد أن يختبر حبه لله جل في أولا فليعرض نفسه على كتابه فإن أحبه فقد أحب الله جل في أولا فكتاب الله او قال فكلام الله صفة من صفات الله جل في أولا وقال عثمان المعفن لو تهرت قلوبنا ما شبع شبعنا من كلام ربنا سبحانه جل في علاه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته جزيتم الجنه ام ماذا مع صوت الرعد وهذه الصوره عظيمه تبين لنا مظاهر ربوبيه الله جل في علاه لنبدا نرتدي بالتلاوه إن شاء الله تعالى بالله من الشيطان الرجيم سَوَاءٌ مِّنكُمْ مَّن أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِحٌ بِالنَّهَارِ لَهُعقِبَاتُم مِْ بَيْن يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْْفِهِ يَحَظُونَ يَحْسَظونَهُ مِنْ أَمْر الل إِ اللهَّ لَا يُغَيهرُ مَا بِقَوْمِ حتىََّ حتىَتَّ يُغَييرُ مَا بِأَفُسِهِمْ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 إِلَّا كَبَاصِتِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ ليبلغ فاه, لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ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 والآصال بسم الله بريت هذه الات الكريمة الآن في قول الله تعالى سواء منكم من اسر القول ومن جهره أمن هو مستخص بالليل وسارب بالنهار سواء الأمر سيئا الأمر على وثيرة واحدة فالأمر سواء عند الله دل في علام في إصرار القول أو الجهر به فالكل عند الله دل في علام شيء واحد لا اختلاف ولا خلاف لأن الله لا تختلف, عن لا تختلف عليه اللغات ولا تختلط الأصوات سبحانه جل في علام يعلم كل شيء وهو بكل شيء محيط وهو قادر على كل شيء لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في وعره إنه سبحانه جل, جل في أولا يرى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى مخصاقها وهو على كل شيء قدير يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف, كيف سيكون لذلك الله جل فعلا يقول الأمر سيان سواء منكم من أسر القول ومن جهر به فمن استسر بقوله ولم يظهره وأخساه وكتمه حتى خلجات النفس ودقات القلب يعلمها الله جل فعلا ومن جهر به وأعلنه وأظهره فأسر عنده والجهر سواء سبحانه جل جل في أولى لا يخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هذه ما زالت هذه الآيات بفضل الله تظهر لنا مظاهر ربوبية الله جل في أولى لا سيما وأن الله جل في أولى بين قبلها في الآية التي السابقة بأنه قال وكل شيء عنده بمقدار بقدر قد كتب وكل شيء قد عرب فالله يعلمه وكتبه ولا يمكن أن يحيدى فعل العبد عن القدر الذي قدره الله دلى في علاه كتبه له عندما خلق الله القلم وقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة ما تغير ولا تبدل ولا يستطيع المرء ان يبدل شيئا ولا حرفا واحدا مما كتب بحال من الاحوال ذلك قال الله تعالى عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سبحانه جل جل في علاه لا نقصا ولا, ولا ولا ولا ولا ولا يدانيه ولا يساميه ولا ند له ولا نظير له ولا نقص له في افعاله ولا في ولا ولا في صفاته سبحانه دلا في علافه من الكمال والبهاء والجمال والعظم التقدير التام لكل شيء والذي قد علمه الله وكتبه الله دلا جل في علاه حتى اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار قال الله تبارك وتعالى سواء الأمر كله سواء سواء منكم من أسر وطبعا سواء منكم ليست المسألة على التخصيص كيف ذلك يعني في قوله سواء منكم هذا الخطاب للمخلفين والآن ليس على التخصيص سواء منكم من أسر القول ومن تهر به فهذه ليست على التخصيص كيف ذلك نعم. سواء منكم هذا القول ما معناه هل هو خاص ببني البشر يعني والحق انه لسه على التخصيص كما سالت سواء منكم او من غيركم من المكلفين سواء منكم او من غيركم والأمر كله يعني اطلاقه على على المكلفين فالامر هنا للتخصيص ليس للتخصيص سواء منكم من بني البشر او من بني الجن فكل مكلف وما خلقته الجن والانسا إلا, الا ليعبدون سواء منكم الكل سواء الله سواء منكم من اسر القول من اخفاه وكتمه سواء منكم من اسر القول ومن جهر به اجلاه واظهره فالكل سواء عند الله دله في علم سواء منكم من اسر القول ومن جهره به ومن هو مستخفي بالليل وسارم بالنهار والمعنى هو سواء أيضا وسواء منكم من هو مستخص بالليل ومنكم من سارب وسارب بالنهار هنا في العلماء فصروا تفسيرين كأنهم على المقابلة في قوله ومن هو مستخص بالليل وسارب بالنهار المستخص والمستكر وهذا ظاهر في القول عند أبادرة الذهن قال مستخف المستخف ومن هو مستخف بالليل المستخف هو المست... المستتر المتواري الذي لا يظهر في ظلمة الليل وطبعا يقولون المستخف يعني ما استخف إلا لريبة أو لشيء آخر فالمستخف هو المستتر المتواري في ظلمة الليل والسارب بالنهار هو الظاهر المتصرف في حوائده يقول سربت الإبل تسرب سربت وترات حراء فهذه المعنى معناه أظهرت أعلنت إذا مضت في الأرض ظاهرة تقضي حوائجها ولذلك قال العرب تقول في إنشادهم أرى كل قوم طاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب طائر يسري يقضي حوائجه وسارب هو معنى ذاهب ومعنى الكلام في التفسير الأول أن الظاهر والخفي سواء كان مستثر متواري بالليل كالذي في الليل او ظاهر يتحرك بجلاء سواء بالنهار فكلاهما عند الله سواء كلاهما عند الله سواء وهذا قول قد نقله كثير من العلماء على عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عليكم السلام وبركاته وفي قول ومن هو مستخص بالليل أي صاحب ريبة بالليل فإذا خرج بالنهار أرى الناس أنه بري من الإسل وهذا كصاحب البقرة في, البقرة في بني إسرائيل عندما قتل, قتل عمه ليلا ثم أخذه ووضعه على عتاب قرية وقال قتلوا عمي بعده أراد استعجالا للإرث قتل عمه وأراد معه أدية وهكذا فعل اليهود فالمعنى هنا مستخدم الليل بريبة ثم يظهر بالنهار على أنه من أبرأ الناس بذلك والعملة الزائفة لا تروج على الله سبحان الله الظن السيء في الآخرين هذا أمر جلل يمكن للإنسان أن يقع في الخطأ نعم ممكن للإنسان أن يقع في الزلل قد يتوارى ليس ليس خدمة قد يتوارى ليس خداعا ولكن يتوارى رحمة نفسه لقول النبي السلام كل أمة معافن إلا المجاهلين فهو يتوارى استحياء وليس استخفاء ويتوارى أيضا ليس خدعة الغرض المصوب المستخدم بالليل ممكن أن يكون له أو صاحب ريبة ثم يظهر بالنهار عند الناس على البراءة من الإسر وهذا فعل المنافقين وأبعد الناس عن الله دل على المنافق وعملته الزائفة لا تروج على الله بحرم الأحوال فالعملة الزائفة لا تروج على الله جل, جل في علاه فهنا تحذير من الله دل فعلان لمن, لمن يكون في هذه الحال من النفاق الذي اتطن الكفر وأظهر الإسلام علانية من أجل المال ومن أجل أيضا أن يتمتع بعرض آمن وبمال آمن أيضا وبنفس في الحياة غير خائفة فإن هذا لا يروج على الله للفعلان بل له العقاب والعذاب الأليم اولا الله تعالى يقول أنت سواء بظاهرك وباطنك عند ربك للفعلان مكشوف الحال عند ربك وأنت الأهم ليس البشر الأهم, البشر الأهم رب البشر وهذا من اعتقده ارتاح ولذلك إذا يستوي عنده الزام والمادح فإن الإنسان إذا علم بأن الله على يكشف عن قلبه فيقيمه ويقيسه على ما في قلبه يعني يستوي عنده الذي يمدح والذي يذوم وهذا محض إيمان عند المرء ولذلك أبو موسى الشعير قال, قال لن يصل المرء إلى حقيقة الإيمان إلا أن يأس من الناس جميعا يعني يعني عنده المادح والذام سواء والحق بأن الإنسان لو نظر وتدبر ودقق علم أن صيطه في السماء هو الذي يجور له الصيطة في الأرض وأن المسألة قياسها عند ربنا جل في علاء فيستوي المادح والزام قد مدحوا النفس المقذموه قد قالوا عليه الصادق الأمين ثم قالوا مجنون ساحر ومع ذلك كان هو سيد البشر بالله جل في علاء فمن الناس عند رب الناس الأهم والله دل في علاء العملة الزائفة لا لا تروج على الله جل جل في فما كان لله جل فعلا بد أن يظهر بجلاء وإن خفي بعض الوقت وما كان لغير الله جل فعلا لابد أن لا تجده إلا في أسفل سافلي المسألة دائرة على حسن تعامل المرء مع من فوق العرش هذه المسألة كل المسألة برمتها كيف يتقن المرء كيف أن, أن, أن يتعامل مع الله جل فعلا وأن يخلص له في التعامل وأن يكون بالله وفي الله سبحانه جل, جل في فعلا لذلك أرعب الله القلوب الفجر أي المنافقين بأن الأمر عنده سواء كان خفيا سرا أو كان علانيا فهو سواء وسيجازي عليه لذلك أنظر كيف قال الله يخادعون الله وهو خادعهم يمكرون ويمكر الله والله الخير الماكرين كما ترى من تعريض البعض في البعض تعريضاً ليس في محله أو ليس في أصله وأسه وأساته فهذا الله دعوه على من ورائه ومن وراء القذب وهو يعلم ما في القلوب ولحن القول ولذلك الله دعوه على لما تكلم عن المنافقين قالوا لو نشاء لأرينكهم فلا تعرفنهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ونا يقول الله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقسم بالليل وسارب بالنهر فيها أمران مهمان من أبواب العقيدة الأمر الأول هو حسن الاعتقاد في الله جل فعلان بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم, كان وما لم يكن لو كان كيف سيكون وأن الله جل فعله علم كل شيء ما خفي عليه شيء سبحانه جل فعله والأمر الثاني المهمة لده هذا الأمر الله حصن الاعتقاد في الله جل فعله سعة علم الله كما قال الله جل فعله والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأيضا من ذلك أن تعلم الأمر الثاني أن, أن تعلم من نفسك كيف أنت وكيف حالك فإن الله يكشف عن باطنك كما أنت ظاهر الحال أمام الله جل فعلا فاعتني بنفسك أن تكون منافقا أن لا تكون مراقيا أن تكون ممن من يمكر لدين الله جل فعلا أو يمكر لشريعة الله جل فعلا فكل ذلك عند ربك مكشوف فعليك أن ترعوي وتعلم بأن عقاب الله وخيم سواء منكم من اسر القول او من به ومن هو مستخفي بالليل وسارب بالنهار الكل عنده عنده سواء وهذا كما قلنا يجرك الى حسن الاعتقاد في الله جل, جل في أولا قال سواء منكم من أسر القول ومن جهره به ومن هو مستخفي بالليل وسارب بالنهار الثاني هذا القول في التفسير ان المستخفي المستتر وان السارب الظاهر واما الثاني المستخفي في قوره ومن هو مستخفي بالليل قال بعض العلماء المستخفي بالليل هو الظاهر المستخفي بالليل هو الظاهر هو السارب بالنهار هو المستتر يقال سرب الوحش يعني اختفى وذكر بعض اهل العربية في ذلك ان السارب هو المستتر وان المستخفي هو هو الظاهر كما قال علمه هنا إذا قال خفيته خفيت الشيء يعني أظهرته ومنها قول الله على أكاد أخفيها يعني الساعة أكاد أظهرها وعندما قيل للمتواري أنه سارب لأن, لأن السرب مستخفيا والحق أن الأول أرجح الحق أن الأول أرجح وهو الأظهر وهو المتبادر, المتبادر إلى الذهن قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه مواد هذه مرعب والله هذه الآية الله مغفر ورحمة الله وزعمة تعالى فإنك لنت العرز الوك قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه له معقبات له الضمير الهاء عائد على ماذا هذه اختلف فيها العلماء على كثير من المسائل يعني على أقوال أربعة قال القول أول له معقبات الضمير الهاء عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى أن الرسول والمعنى الرسول له معقبات من بين يديه ومن خلفه وهذا الذي قاله ابن عباس على أساس أن هذه المعقبات حراسة ان الملائكه تحرس النبي صلى الله عليه وسلم لهم عاقبات من بين يديه ومن خلفه وانت ترى بان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا كانوا يسيرون خلف النبي صلى الله عليه يسرون النبي عليه وسلم قال وجعلوا واجع خلفه للملائكه وكان وسلم يمشي جبريل على يمينه على يساره حفاظا على النبي صلى الله وسلم وحراسه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له عاقبات من بين يديه ومن خلفه حفظا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله وسيد البشر وجاء بمهمة هي أعظم ما تكون في تاريخ البشرية فإن, فإن, النبي فإن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل فعلا حفظه من بين يديه ومن خلفه قال له معاقبات من بين يديه ومن خلفه وقيل الثاني بأن الهاء الضمير عائد, عائد على على الإنسان المكلف له يعني للمكلف معقبات من بين يديهم الخلفي وإذا قلنا المكلف او الإنسان فسأدخل معه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأنه من المكلفين بأبي هو وأمي وقيل أيضا أن الهاء له معقبات من بين يديه هو الضمير عائد على الله لذلك فعلاء وأما المعقبات فاختلف العلماء فيها على قولين أيضا القول الأول أن المعقبات الملئية هذا الصعيح الراجح فلا داعي لقول السنواء الملائكة المعاقبات هنا المصود بها الملائكة وهذا قول كثير من أهل التفسير كقول ابن عباس عبد الله عنه ومولى ابن عباس عكرمة أيضا قال المعاقبات هم الملائكة وهذا الرارح وأيضا قاله مجاهد والحسن وقتادة وغير هؤلاء من المفسرين من, من, من أساطين المفسرين قالوا في قول الله له معاقبات من بين يديه ومن خلفه قالوا المعاقبات هي الملائكة وله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم له حراسة من الملائكة أو المكلف والرسول يكون معه في ذلك وهذا الرادح في التفسير له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله والمعنى أن الإنسان المكلف ملائكة يعتقبون يأتي بعضهم بعقب بعض يأتي بعضهم بعقب بعض يأتي بعضهم بعضا وهم الحفظة إسنان بالنهار وإسنان بالليل كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل والنهار وهؤلاء يجتمعون في الفجر وفي العصر في صلاة الفجر وفي صلاة العصر يعرج الذين باتوا فيهم ثم يتي الآخرون فهذا معنى أن يوم يعقبوا بعضهم بعضا قال معاقبات من بين يديه هذا المعنى في الملائكة وقيل أن المعاقبات هنا حراس يحرسون المكلف والحق بأن الآية يفسر بعضها بعضا قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال العلماء في قوله يحفظونه من أمر الله أي يحرسونه هم من أمر الله هم من أمر الله أي أن هؤلاء الملائكاء الذين يحفظونه, يحفظونه بأمر من الله على حفظه فحفظهم له من أمر الله وهذا قاله ابن عباس وقاله مجاهد وقاله سعيد بن جبيس قاله كثير من أهل التفسير بأن قول الله فعلا له معاقباته من بين يديه ومن خلفه يحفظونه يعني بحفظهم هذا من الهوام من المضار من غير ذلك مما لم يقدر عليه هذا الحفظ من أمر الله هذا الحفظ من أمر أمرهم الله جل وعلا ووكلهم بحفظ المكلف فيكون المعنى هنا يحفظونه من أمر الله أن يحفظونه بأمر من الله للشعلها. وهذا قاله الحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة قالوا بذلك بأن يعني يعتورون تعلمون بأن الأدوات الباء تخوم هنا مقام أمين قال في قول له معقبات من بين يديه ومن خلف يحفظونه من أمر الله أي يحفظونه بأمر الله يحفظونه من أمر الله فيحفظونه من أمر الله يحفظونه, أمر الله يحفظونه بأمر الله وقريب من كلام ابن عباس في قول حفظهم له من أمر الله أي هذا الحفظ مما أمرهم الله به سبحانه جل في علا وهذا حفظ الملائكة له من الجن فقد قال مجاهد وقال غيره لولا أن الله تعالى قد أمر الملائكة بحفظ بني البشر فلاختطفتهم الجن فهم يتربصون بهم وقد أصفهم الله جلال فعله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه وقال مجاهد ما من عبد إلا وملك موكل به يحفظه في نومه في يقظاته من الجن والإنس والهواب كما بيّن الله دل الذي بأنه هو الذي يكلأكم على فروشكم قبل إسرائيات إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلقوا ويعبدوا غيري أرزقوا ويشكروا سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعام وأتبغضون إلي بالمعاصي قال وأنا أكلأهم على فرشه فإن عصوني فإن عصوني فأنا طبيبهم وإن أطاعوني فأنا حبيبهم فهنا الحفظ والكلأ من الله دلت علاء أمر الملائكة بحفظه نائما قاعدا قائما من الجن من الهوام من المضار من كل شيء لم يقدر عليه وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عن الرضا عندما قالوا له إن أناسا من مراد قد قد أزمع أزعمه أزمعه على على قتلك يعني اتفقت كلمتهم على قتلك فرد عليهم ثابتا وقال إن مع كل رجل ملكين يحفظانه فقال ما مما لم يقدر يعني المعنى أنه إذا قدر عليه شيء لا أحد يحفظه قادر الله لا لابد, لابد أن ينزل قال الله العالم فلا رد لفضله إذا قدر الله شيئا فلا يرده شيء قال الله للفعلاء انما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فالملك الموكل يحفظه من كل شيء لم يقدر عليه وأنت ترى من نفسك تمشي في طريق وعب فيه حفرة مثلا وتكون منشغلا بقراءة بتدبر بغير ذلك فتخشى الوقوع في هذه الحفرة أو, أو, أو قل الرائي الناظر إليك يخشى وقوعك في هذه الحفرة ولم يقدم لك الوقوع فعند حافرة الحفرة تنتبه تقف الذي يسير والسيارة أمامه فينتبه قبل أن تقترب, قبل أن تقترب منه هذا كله من قدر الله يدعي فعلا أو قل السيارة مستقيمة هي تسير سيارة مستقيما وأنت أمامها وعند لحظة الاستضامة إما أن تستذير هي أو, تستذير أنت أو, أو, أو تنحج أو يأتي أحد يأخذ بيدك هذا كله من تقدير الله ومن حفظ الله لك وكل ملك يحفظك من كل شيء لم يقدر عليك من المضار طال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يعني يحفظونه بأمر الله دلال وهذه دلالة واضحة جدا على حسن نعائم الله وحسن تقدير الله على العباد تستورب الشكرى لله جل فعلا وإن لم تر أنت تعلم أن كثير من من يتكلبون عليك وتربصون بك الدوائر يدفعهم الله جل فعلا ويذب عنك ويدفعهم الله عنك وأنت لا تدري وأنت نأم على سريرك لا تدري شيئا فأنت والله ثم والله في نومك لابد أن تحمد الله وفي إيقابك لابد أن تحمد الله في تنفسك لابد أن تحمد الله في طعامك في شرابك فإن, الله لا فإن لله جل وعلا لك في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل بعدد أنفاسك من عائم يحفظك الله جل وعلا بها فلا بد أن تحمد الله على ذلك وأجل ما يقال بهذه الآية الصريحة له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله هم يحفظونه بأمر الله جل, جل في فعلان فهذا الحفظ من الله بأمر الله جل فعلان الملعكة الموكلة بحفظك فالصحيح في, هذا في, في, في, في المعنى في الآية بأن الله وكل ملعكة يحفظونك بأمر الله جل, جل فعلا له معاقبات من بين يديه ومن خلفه له المكلف معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله لهم سبحانه جل فعلا وذي أيضا تجعلك تعلم كيف أن الملائكة هم أشرف خلق الله للفعل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم في قول الله جليال فعلاء إن الله لا يغير ما بقوم يعني لا يغير ما بقوم من نعمة כن عليهم سبحانه جل السبع لا فلا يستلكم هذه النعمة إلا إذا Henceوجبوا سلب النعمة��� يحمد الذك pega他們 عليا إن الله لا يغير ما بقوم يعني من أِنّا الله تعالى جعلناهم الملك و السيادة و القيادةورا الله الأف فإن الله لا يسلُب منهم الملك ولا السيادة لا قيادة ولا الريادة إلا بسبب منهم غيروا ما بانفسهم ان الله لا يغير ما بقوم حتى حتى يغيروا ما, ما بانفسهم ان الله لا اسلب النعيم الا اذا استوجبوا ذلك واخذوا بالاسباب التي بها تسلب النعيم حتى يغيروا ما بانفسهم فيكونون على حال فيغيرون هذا الحال فيسلبهم الله ذلك في نعيم هذا عام مخصوص وسابينه الان لكن في قولي إن الله لا يغير ما بقوم على اهل في هذا الباب أو أول الناس دخولا في هذا الباب إن الله لا يغير ما بقوم أهل مكة كانوا سادة الناس قادة الناس جعلهم الله جل وعلا إماما لجميع الناس ومع ذلك فإنهم قد يعني طغوا وبغوا وتجبروا وخالفوا أمر الله جل فعلا وعاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اتفقت كلمتهم على قتله ومع ذلك فإن الله غير لهم هذه القيادة والسيادة وإن الله جل وعلا جعلهم من أراضي للناس وهزمهم في بدر وهم الذين أرادوا في غزة بدر بالذات أرادوا أن تسمع بهم العرب وأن تهابهم العرب فكانوا اضحوك في العرب جميعا ثلاثمائة رجل قتلوا جميع أهل مكة وأثروا منهم من أثروا وهذا سبحان الله جل في علا يعني بين الله جل في علا بعدما منحهم الله جل في علا السيادة والقيادة ودعهم للناس قادة فإنهم قد, قد غيروا وبدلوا فسلبهم الله هذه النعمة وكانت للأنصار ما كانت لأهل مكة وإن كان الأمر في قريش كما, ع... كما ساتع أمر التخصيص إن الله لا يغير ما بقوم أيضا قوم نوح وأيضا قوم عاد وكل الأخوام الذين قدموا لكهم الله تعالى ومن عليهم فلما غيروا وبدلوا بدل الله حالهم إلى أسوأ الأحوال فرعهم سرعون. سرعون كان يتبجح ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنار تجري من تحتي وكان رجلا طاغئة حتى قال أنا ربكم الأعلى ملكه الله تعالى رقاب بني إسرائيل وكان يستعبدهم ويستعملهم وكان له الكلمة على الجميع وكان لهم من القوة والقدرة والمال وغير ذلك والجاه والسلطان منحهم الله ذلك كما كما أصر موسى ربنا لك أتي تعالى في العون أموالا قال أزينة صحيح الآية موسى قال ربنا ربنا قال موسى ربنا انك اتيت فرعون ومله وزينه واموالا في الحياه الدنيا كما اصاب موسى عليه السلام ربنا ليضل عن سبيلك ربنا توبس على اموري واجعل على القرون فلا, فلا منه حتى يرى العذاب القريب قال ربنا أنك أتيت, أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة في الحياة الدنيا فقد منحه الله تعالى وملكه وجعل له الوجاهة والسلطان لكنه غير وبدل وطغى وبغى وتكبر وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى فخصف الله به الأرض سبحانه جل, جل في علا فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم والمعنى ان الله لا يغير حال قوم كانوا قاده كانوا ساده كانوا له لهم ما لهم من الوجهه لهم ما لهم من الكرامة فلما غيروه فكانت هذه بالطاعه والانقياد والاستسلام لسنه النبي صلى الله وسلم لاعوام الله جل وعلا فلما غيروه وبدلوا المعصيه ومحاربه السنه بدل الله لهم بدل الله احوالهم من من احسن الاحوال الى اسوا الاحوال وسلبهم النعمه سبحانه جل جل في علا ما أدري أنا الآن ادين الله هل يدخل في ذلك بأن على دعالى إذا منح العلم يثربه أيضاً أم لا يعني العلماء يدخلون تحت هذه الآية أم لا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذا سؤال مطروح عليكم قد وقد هل يدخل العلماء في ذلك أم لا ما الذي جرني أولاً قبل أن تريبه ما الذي جرني أن أقول بهذا السؤال أن أسأل بهذا السؤال ما أن الآية عامة إن الله لا يغير ما بقوم عموماً حتى يغير ما بأنفسهم عموماً فلما أدخلت أنا العلماء بالذات في هذه الآية يعني لماذا جراني أن أسأل من الذي جراني أن أسأل هذا السؤال هل العلماء يدخلون بذلك أم لا أريد الجواب منكم نعم نسأل الله السلامة والستفترة نسأل الله العفة والعافية والمعافية في الدين والدنيا والآخرة الله أكبر هناك إعجابات خارة نعمة العلم يا صادر الذين أبقوا فيكم دعاء الحديث الظهر أتد نعم يعني يدخل فيه او لا يدخل ممتازة نميل ممتاز يا نميف جزاكم الله فهم. هذا الذي اريده الان في الحديث لما ادخلته أنا وسالت هذا السؤال بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء يبقى الله تعالى لا ينزع العلم من العلماء هذا حديث ظاهر في ادباب قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء لما سئل ابن عن ذهاب العلم ما قال ان الله يسلب العلم من العالم قال لما مات زيد ودفن فقال ايها الناس تسالون عن ذهاب العلم ذهاب العلم بذهاب العلماء ذهاب العلم بذهاب العلماء فالحديث واضح جدا ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. هنا يعني قد ظهر, ظهر لكم لما سألت انا هذا السؤال اعطوني الآن بالجواب هل يدخل أم لا يدخل الغريب قال لا لا إذا قلت لا من قال لا بده نجيب عن الايه ان الله لا يغير ما حتى يغيروا ما بأنفسهم لان الايه عامه خطاب وقال كلامه على عمومه من أجل نعم العبد العلم والله من اجل نعم العبد العلم بالله اولا يا امام جزاك الله خيرا احسنت لكن من أجل اجل النعيم العلم بالله ثم العلم بامر الله نعم نعم جاد أتى بالسبب كما أتت بينه مي أنا أريد جابة وأيضا عبد الرحمن أتت بجابة قريبة الآن هل, هل بعدما أتينا بالسبب للسؤال هل يدخل ألا ما يدخل هذا الكلام نعم أجيب أنا أم تجيبون أنتم طيب هنا أنا سألت ريما يدخل العلم في هذا أم لا فهل هل ممكن أن نقول بأنه يسلب العلم من الإنسان إذا غير وبدل وبدل يسلبه الله وجد شعلا منه قد قد قد قد طال بي بعض الألماء كما ان الله جل جلاله قال اطلع عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسبق منها فاتبع الشيطان فكلم الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبعوه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بايات الله لا بد ان نقول هناك امران هناك امران الامر الاول أمر التبديل والتغيير والأمر الثاني هو ما يقع من التبديل والتغيير إذا قلنا التغيير والتبديل إذا كان المقصود به الكفر والجهود فإنه من كفر صلبت منه كل النعام ولو كان العلم من كفر صلبت منه كل النعام ولو كان العلم لكن الحق بأنه بأنه يعني لا يكفر من كان من منى من الله عليه بمنة العلم وقد وقد دخل الإسلام وعبد الله العالى عن بصيرة فهذا يعني نادر جدا أن يقال بأنه يمكن أن يكون قد كفر كعضل ابن أبي الصرح تعلمون بأن عضل ابن أبي الصرح بأنه كان كاتبا للوحي وكتابة الوحي ليست علما هذا نقل يكتب الوحي فقط ارتد لكنه بعد ذلك راجع إلى الإسلام الـ الـ الـ يعني ما هو إذا قلنا لا ينزع العلم ويفتن يعني يفتن بأن تزع العلم يا شيخ وليد أبو الوليد ان نظرة صحيحة الدقيقة في هذا الباب أن يقال بأن العالم محفوظ من التغيير الذي به يسلب العلم تفهموا هذا الكلام الحق بأن من كان علما حقا وقد من الله عليه بالعلم حقا فهو محفوظ بعناية الله ورعاية الله جل في علاه الله من جعلنا منهم الله ما, منهم. الله, ما, منهم. الله, ما منهم. الله ما بحق لا إله إلا الله جعلنا من جميع يا رب العالمين اللهم حق لا اله الا الله اجعلنا منهم جميعا انت ارحم الراحمين اللهم في هذا اليوم المبارك في هذه الساعه المباركه وهذا المجلس المبارك اللهم استجب اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين فمن كان علما حقا فهو محفوف بعنايه الله ورعايه الله جل فلا فلا يكون التغيير منه الذي به سلب النعيم فلا يكون التغيير منه الذي به سلب النعيم انا قلنا النظر في أمرين النظر في الأول الاول الاول التغيير كيف كيف التغيير فهنا ان كان التغيير الذي بسببه سلب النعيم فهو لا يقع فيه فالعالم لا يقع فيه العالم لا يقع لا للمحكم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا الله, الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فالحق بان العالم النبيل الذي الذي من الله عليه بشرف باعظم الشرف وهو شرف العلم لا ينزع الله منه هذا هذا النفع فالعالم محظوظ من التغله به تسلب النعائم فالله جل جلاله يتولاه برعايتي وان اياتي ولك ان تنظر الى ذلك بقول الله جل جلاله واستنعتك لنفسي واستنعتك لنفسي ولقول الله جل جلاله ولي تصنع العيني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ما تعلم منه يا رب العالمين والوكيل ينزل منزلة الأصيل والوكيل ينزل منزلة الأصيل قال الله إذا لفعلها لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي ومن اصطنع الله لنفسه فلا يمكن لك بحل من الحوال أن ترى ان النعمة تسلب منه فانظر إلى جميعا وإن قد وقعت منه بعض الم... منهم بعض المعاصي لكنهم على ما هم عليه من الطريق قال واصطنعتك لنفسي وأيضا قول الله للفعل قال وليتصنع على عيني فلا يتوقف العالم مهما حدث من الطوارق ما حدث من الحسد من الحقد من المحاربة من المغالبة ولكن ما عليه إلا أن يقول أنا على الطريق لا يتوقف بحال. من الأحوال. يتوقف في حالة واحدة عند توقف دقات القلب وعند انقطاع الانفاس فقط في هذا الباب فمن من, من كان من كان قد من الله عليه بالعلم حقا قد علم, علم عن الله وعلم عن امر الله الذي في اولاد وقد اتقن وشهد له الجميع بانه من العلماء هذا لا يسلب هذه النعمه لحن حول وان الله على يحفظ من التغيير الذي به تسلب النعمه وإلا فهناك تغيير لا تسلب به النعائم وهناك تغيير تسلب به النعائم والعالم محفوظ من التغيير الذي تسلب به النعائم للمحكم الذي جاءنا من قول النبي العدنان إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ � söyleُّفْرًا يَقْبِضُ الْعَلْمِ من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ولكل عالم زلة لابد أن تعلم هذا بد أن تفهم فهما دقيقا وإن كان عائم فإنه ليس معصو ليس, نبياً ليس, ليس ملكا بل هو من النوع البشري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل وكل نص في العموم كل ابن آدم ما قال يخطئ بالله ذكروني بالحديث هكذا حتى تقوم عليكم الحج به ذكروني بالحديث قال كل ابن آدم إيش؟ كل ابن آدم ايش الله أكبر كل ابن آدم خطاء ما قال يخطئ قال خطاء فعال وفعال معناه ايش كتيب الخطأ يعني مستمر الخطأ يعني يتوالى خطأه مفهوم لكن لابد ايضا من شرط وقيد في توالي الخطأ حتى لا اضيع عليكم الوقت لابد ايضا من شرط من شرط وقايد في توالي الخطأ توالي الخطا بلا بلا إصرار. بلا اصرار بقول النبي يعني توالي الخطأ ليس اصرارا وهذا جهل الجاهلين الذين يحسبون انه, أنه إذا استمر على الخطا يكون مصرا خطأ بين هو خطاه الآن يتوالى الخطا منه ولذلك ان قال ويل لاقماع الأقوال ويل للمصرين الذين يصرون على ما يفعلون ويقول للمصريين ادنا يسرون على على ما يفعلون فهو هذا هذا هذا ذعب ابن ادم ولذلك نحن نعيش بين, بين والله بين بين طائفتين عميان بين طائفه طائفتين لهما من الجهل ما لهما من نصيب والحظ الاوفر اما غلو وإما جهل اما يجعل هذا ايمانه كامام جبريل وأنه, وانه لم يقع في خطا ولا يسمى خطا واما الاخر انما يقع في الخطا يصوره على انه قد فعل الكبائر المهلكه التي ستود به لنار نار تلظى لا يخرج منها أبدا هذا يسقط وهذا يسقط وهما ساقتين وهما من السوء بمكان وهما من الجهل بمكان والعديب كل العدب أن يكون من الطائفتين من يتصدر فإن تصدر بوصف من الطائفتين ضعت الأمة, ضعت الأمة وميزان العدل والوسطية غير موجود فالعلم له أناس خلقهم الله لذلك واستفاهم الله عن الجميع الله لا الله ما بقي إليه دقيقتان ونحن في مسألة صراحة من أعجز ما تكون ما بقي على الأذان إلا دقيقتان فالله المستعان يغفر الله لي إن, يعني إن, إن قصرت في حقكم لكن دعنا من الأصل نتكلم في الأصل المهم جدا عندنا في هذا الباب سامحونا أنا الذي تأخرت عليكم لكن أقول في قول الله ذا فعلاء الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم بأن العلماء, هنا العلماء الذين قد من الله عليهم بالعلم حقا علموا بالله وعلموا بأمر الله سبحانه في فعلاء هؤلاء محفوفون برعاية الله لأنهم من أولياء الله والأصل في ذلك قول, قول, قول للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنتوا بالحرب فتان عن الولي من الولي الذي الذي الله بالحرب من اذن الله بالحرب لمن قال من عدا لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي باحد اليه مما افترطته عليه قال الولي هو العالم وهذا قول الشافعي قال قال اولياء اللهم العلماء وقال الامام الشافعي اولياء الله العلماء ولم يكن العلماء امراء الله فلا اعلم لله وليا وقد قال ايضا قال الامام ابو حنيفه قال الفقهاء هم أولياء الله هم أولياء الله والحق يعني, يعني كنت أعلم من طلبة العلم الذين قد عداهم بعضهم ومكر به فقال له دعك أنا زللت الآن وأخطأت لكن أنت لا تعلم ما بي ما بيني وبين ربي جل في علاه فالعاقبة لك ستكون وخيمة وقد حدث وكان الأمر عليه جلل في أمر معين هو أراده ف... و... واكتمعوا عليه وأرادوا اسقاط هذا العالم فما اسقاطه الله بل رفع Subst Anal في الليين فوق الدرجات وأما الآخر فقد سقط في هوة صحيقة لا يعلم بها إلا الله له promotions سبحانه رب العظيم لذلك يعني اللبيب الأريب هو الذي لا يعاد أهل العلم اللبيب الأريب هو الذي لا يعاد أهل العلم فمن عاد أهل العلم بالكلمة بالغمز أو اللمز أو بالتعريد أو بالانتقاص من القدر فهذا الله ذلك بالمرصاد له من عدري لي وليا ولا يقال بأن الولي هو الذي لا يعصي لا يمكن بل ابن تامية بالنص في التصريح في كتاب الفتاوى قال لا يشترد في الولي ألا يزني ألا يفعل الكبيرة لا يشترد في الولي أن يفعل الكبيرة فإن فعل الكبيرة فإن هو لهم طبعا التوبة والأوبة فإذا لابد أن نقول بأن الأصل في أنه لا يستب هذه النعمة أن الله اصطفاه وليا فهو ابتداء ابتداء قد أولاه عنايته عند الاستفاء فإن العلم استصفاء العلم أيضا استصفاء الله لا يطمن الملائكه يرون ومن الناس والوكيل ينزل منزله الاصيل اشهد الله لا الله اشهد الله لا اله الا الله فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليم فقد توب الحرب وما تقرب إليه عمدي بأحب إليه مما افترضته عليه ولازال عمدي تقرب بالنوفر حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وباصر الذي يبصر به وهذه التي يبطش بها فهو محفوظ بعناية الله جل في علاه يبقى لنا الشطر الثاني المهم جدا وهو الكلام على الذين يبيعون دينهم بثمن بخص علماء يعني باعوا دينهم كما قال الإمام مالك قال قال ابخس الناس صفقه من باع دينه بدنياه وابخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره وايضا في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اول من تسعر بهم النار عالم سموه عالم هذه لابد أن نزيب عن المسالتين المهمتين وطبعا في قول الشعب لما قالوا لعامر يا عامر انك عالم قال الظاهر ما تقولون إن من العلم خشيه وهل الذي غلب الطعاط على على معصيه لم يكن خ... لم تكن له الخشيه تكون الخشيه بنسبا بها فهذه سنبينها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى لأنها مسألة من الأهمية بمكان حقاً هذه المسألة من الأهمية بمكان لا فيما أن هذه الحديث أول من صعبهم النار وأيضاً العلماء الذين باعوا دينهم يعني هم علماء هل هم علماء أم لا؟ هذا الذي نبينه إن شاء الله ونقرره لا يمكن أن يكون عالماً ولا يكون ممن استفاء الله جل في علان العلم ويظهر على من استفاء الله للعلم عدم التوقف الذي قال فيه يحمل هذا العلم كل خلف عدوله ووظيفتهم ينفون عنه تحريف الغالينة وانتحال المغطلين طبعا الأخ جهاد جزا الله خيرا يعني يلفت انتباهي دائما عندما أنسى أرى الأفاضل الأمال الذي يذكرونني بأن اليوم الخميس أو الليل الليل الليلة ليلة الجمعة فردنا الجمعة وأذكر نفسي وإياكم النسيت فلا أنسى أن أذكر نفسي وإياكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت من جهاد أمرين الأمر الأول حسن الخلق وحسن التذكير والأدب وهو كالمفجد هو يذكر فيقول لا أجعل السبق لمن علمني أن يذكر هو سبحان رب العظيم فسبق عند ربه بالأمرين بحسن الخلق وبحسن الأداء وأيضا بالتذكير نسأل الله على أن يجمعنا دميعا في الجنة وهذه مسألة مسألة عزيزة جدا مسألة العلم إن شاء الله يعني يكون غدا نحاول قدر أن يعني نفصل القول فيها لكن نختم على أن من, من استفاه الله علما فلا يمكن أن يصبه الله دي وعلى هذا العلم أبدا وهذه النعمة أبدا والله شكور والله شكور وقد قلت قبل ذلك أن من عاش لله لا يضيعه الله أبدا ومن بيع الله فإن الله لا يرد البيعة بحين من أحوال بل يحفظ العبد أن يرد البيعة يعني يحفظ العبد أن يرد العبد بيعته كما فعل النبي السلام الله أكبر لا إله إلا الله لما جاء العربي بايع النسلم واجتوى المدينة ما استطاع أن يتحملها فماذا قال قال أرد علي بايعاتي قال الله النسلم لا لا أرد, لا أرد لا أرد عليك بايعاتك قال لا أرد عليك بايعاتك شوفوا انظر الحظ له على بايعاتك لكن ولا الرجل لكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما في مجال الأسئلة سامحوني ويكون بتالي قد انتهى الدرف تمتعت به معكم نسأل الله أن يثبت هذا الخير لنا ما حيين أبدا ووقفنا عند مسألة مهمة جدا من من الله عليه بالعلم فلا توقف فإن الله قد استفاها على الناس فلا بد أن يعلم بنعمة الله عليه فلا يزدليها وله وظيفة لابد أن يتوظف بها حتى ولو حدث الزلد حتى ولو حدث التعدي حتى ولو حدث المعاصي والخطايا حتى ولو كانت نها الكبائر فعليه الا توقف عليه بسرعه التوبه وسيئه والاوبه وعليه الا يتوقف فان الله قد ارتفع عن عن عن عن العالمين نعم الا ما في مجال الاسئله لو في سؤال طيب سريع اتفضل ما عندك آآ آآ نعم ما عندك ايمان تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال الله اليكم حفظكم ربي وحفظ لكم هذا النعيم وهذا الكرم وهذا العلم وهذه المجالس وحفظ الله علينا وعليكم الدين والقلب الطاهر التقي النقي ونعوذ بالله أن نحمل غلا أو حسدا أو حقدا لا على ناطح ولا على محب ولا على متلاوم ولا على, ولا على حاقد ولا على حاسد نعوذ بالله أن نحمل لاحد في قربنا شيئا فصاحب القلب التقي النقي ناجن في الدنيا وفي الآخرة اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين سبعون ألف نتراج جنة بغير حساب ولا, ولا عداد أطهاروا القلوب هم هم أرفعوا الناس منزلة عند الله أقول لقولي هذا وأتغفر الله لي ولكم ولذاكم الله خير الجزاء أحسن الله إليك سبحانه وتعالى من ربنا وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أنت أنت طبش أنت